النصارى النصارى الذين قالوا إن عيسى بن الله أو إن الله ثالث ثلاثة وزعموا أن المسيح أتاهم بذلك فقال الله تعالى ما كان لبشر وإذا جاء في القرآن ما كان فهو نفي إما لانتفائه شرعا وإما لانتفائه كونا وإما لانتفائه شرعا وكونا المهم المهم ان ما كان وما ينبغي وما اشبه ذلك من التعبيرات في القران تدل على ان شيء ممتنع غايه الامتناع فيمتنع غايه الامتناع ان يؤتي الله بشرا الكتابه والحكمه والنبوه ثم يقول الناس كون عبادا له من دون الله لا يمكن ابدا بل ان الذي اتاه الملكه والحكمه والنبوه ابعد الناس ان ان يقول ذلك واشد الناس قولا في النهي عن الغلو فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلى فيه كما قالت النصارى بالمسيح بمرض ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال إيش أجعلتني الله ندا بل ما شاء الله واحد فالرسل عليه الصلاة والسلام هم ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد وتحفيل التوحيد والإكمال التوحيد وهم أبعد الناس عن أن يقولوا كون عبادا لنا من جون الله والواخر من هذه الالف الكريمه ان من ورث الانبياء لا يمكن ان يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله من الذي ورثوهم العلماء فلا يمكن للعالم ان يلزم الناس بقول لانه لو ازم الناس في قوله فكانما قال كونوا عبادا لي من دون الله في الرد على اولئك المشايخ كبار العماء الذين يغرون شعوبهم ويستقيمونهم تماما حتى بلغني أن من المشايخ من يقول أنا شايف أنا معصوم أنا يحل لي أن أتزوج ألف امرأة نعم وفعلا يزوجون بعض المشايخ في جهة ما يقولون لي إن عنده خمسين امرأة نعم خمسين امرأة تزوجا لا تسريا لأنهم معصوم أو لأنه قد وصل إلى الغاية ولهذا يقولون ان عباده الانبياء وسيله لم يصلوا الى الغايه فعبادتهم عباده العوام اما الخواص فعبادتهم خاصه ما يحتاجون الى امر ولا نهي ليش؟ كان لانه وصلوا الى الغايه ارايت لو سافرت الى الى مكه فلا اصماك والجمل معك فاذا وصلت الى مكه ولات العصر وسيبت النعم الجمل فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قرر عاينا بالعياب المساكرة هم يقولون العبادات وسائل إلى وصول غاية والحقيقة إذا وصل الإنسان إلى الحقيقة والغاية خلاص لا أمر ولا نهي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد هذا هو الكفر بعيد المهم المهم ان العلماء لا يمكن ان يقولوا للناس كونوا عبادا لنا لا يمكن للناس ان يقولوا قولنا هو معصوم وقول غيرنا هو خطا بل يعترفون بالخطا والصواب ولكنهم يرون انه يجب عليهم الاخذ بالصواب وان خالف الناس الا اذا خالف اجماعا من الامه فما خالف اجماع الامه فهو ضلال نعم وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ويبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب الشاهد قوله تخفون من الكتاب والمراد برسول الله عز وجل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح هم رئيهم وهذا مما أخفوه أخفو أن المسيح دعا إلى التوحيد مع أن المسيح وجمع الرسل كلهم يدعون إلى التوحيد ولهذا يسأل الله عن القيامة أَأَنتَ قُلْتَ لِلَّاسِ تَخْرِدُونِي وَأُمِّي عِذَهِ الْمِجُّونَ لَهِ قال إيش سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس له لي الحق هذا الحق لله وحده وليس لي أن أقول ذلك إن كنت قلته فقد علمت وهذا تأكيد النفي لأن الله لم يعلم أنه قاله فيكون ذلك من باب التأكيد النفي تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم والعلوم أشهد من ذكر من سياق هذه الآيات بيان أن الكتب التي أنجبها بني إسرائيل بل عند أهل الكتاب كلها دخلت التحريف والتبديل والتغيير قال فصل ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا نؤمن بذلك أن الله لم يترك الخلق عبثا سدى في الأرض لا يليه مرسل مبشرين ومنذرين مبشرين بماذا بالثواب لمن اطاع ومنذرين بالعقاب لمن عصى لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما هذه فيها رد على على الجفريه الذين يقولون ان الانسان مجبر على عمله لانه لو كان الانسان مجبرا على عمله لكان له حجه سواء بعثت اليه رسول ام لم يبعث لكن بعث الرسل يقطع الحج وفي أيضاً رج على من قالوا إنه لا عذر بالجهل لأن الله تعالى قال رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مفهومه لو لا الرسل لكان الناس على الله حجة لأنهم كانوا جاهلين فالصواب الذي لا شك فيه ولذي تدل عليه الأذلة أن الإنسان معذور بالجهل ثم ان كان ينتسب الى الاسلام فيما يفعله فهو مسلم وان فعل ما ما يكفر اذا قامت الحجه وان كان لا ينتسب الى الاسلام فهو كافر لكنه اذا كانت الحجه لم تبلغه فان القول الراجح انه يمتحن يوم القيامه ان شاء الله عز وجل ثم اما الى الجنه واما الى النار اشار القوله رسلا مبشرين ومن جدي وقال تعالى نعم وقال تعالى وان الامه الا خلا فيها نذ يعني ما من امه الا خلا فيها نذ وجاء الرسول قال ونؤمن بان اولهم نوح واخرهم محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وعليهم اجمعين اولهم نوح الدليل من القران والسنه الدليل من القران او الله تبارك وتعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبين من بعده الى انقار الرسل المبشرين وهذا وحي رساله اما وحي النبوة فقد كان قبلني كان ايش في ادم طيب لكن وحي الرساله الذي اكده الله بقول الرسل المبشرين هذا كان اوله اوله في نوح عليه الصلاه والسلام هذا ومن من اجل قوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فذكر الله انه ارسل نوح وابراهيم وان النبوه والكتاب كانت في ذريتهما وهذا يدل على انه لا رسول قبلهما يعني قبل نوح وبهذا نعرف ان من قال من المؤرخين ان ادريس كان جدا نوح قول باطل ان هذا القول قول باطل لانه يستلزم ان يكون هناك رسول قبل نوح وهو مخالف للقران وام السنه فدليلها ان نوحا اول الرسل انه في حديث الشباء متفق عليه انهم ياتون الى نوح ويقولون ويذكرونه بنعمه الله ومنها أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وهذا صريح بأن أول رسل نوح أما أخذهم فهو محمد عليه الصلاة والسلام دليل ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الآية هنا جمعت بين الرسالة والنبوة قال رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وربما يكون المتوقع ان يقول ولكن رسول الله خاتم المرسلين لكنه قال وخاتم النبيين لانه لا ي... يكون بعده نبي ولا ولا رسول حتى من ادعى النبوه دون الرساله فهو كاذب وكافر ايضا بتكذيبه القران والسنه ولكن رسول الله خاتم النبيين ومن اجل كونه خاتم النبيين كانت شريعته صالحه لكل زمان ومكان صالحه لكل زمان ومكان هل معناها انها تتغير بتغير الزمان او معناها ان من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت الثاني بلا شك ولهذا قد يتوهم بعض الناس ان المعنى صالح لكل زمان ومكان انها تتكيف تكيف الناس وان من الناس اذا كان عندهم عمل كثير ولهيهم عن الصلاه قلنا لهم اما ان لا تصل الظهر والعصر لان وقت عمل واما فاجمعوهما الى ايش المغرب والعشاء كما يوجد بعض العمال الان بلغني ان بعض العمال يجمع الصلاه الخمس كلها عند عند النوم نعم ما اجاز الفجر الجماعه كم تقديم معها او يؤخرها الله غلط لكن الصلوات الاربع قطع يقولون لي ان بعض الحمال يجمعها وهل هذا لو قلنا ان الدين يتكيف ها لكنها غير صحيح لكن غلط معنى قولي من قال انه صالح لكل زمان ومكان انه لا ينافي الاسلام ولا الصلاح في اي زمان كان تمسك في الدين يسبق حتى امر الدين والدنيا ولكن رسول الله خاتم النبي وان اقاله محمد عليه الصلاه والسلام وهو كذلك افضل الناس افضل الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام لانه خاتمهم ولانه اكثرهم اتباعا ولان الكتاب الذي انزل اليه اعظم الكتب ولاسباب كثيره ومما يدل على ذلك انه لما ام لما ام نعم انه لما عرض به او لما اسري به الى بيت المقدس من الذي كان إيمانا كان الإمام محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه أفضل إذ يا أم القوم أتقاهم لله وأكرم من عند الله وفي يوم القيامة يأتي الناس الأنبياء أكابر الأنبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى من إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل من بعده إبراهيم فإن قال قائل كيف تقول ذلك أو كيف يكون ذلك لأنني ما قلته كيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ومن المعلوم أن التابع أقل درجة من المتبوح فيقال هنا لا تفاضل لان الملتين واحده وهي التوحيد لكن ذكر ابراهيم لان اليهود يقولون نحن اولى بابراهيم والنصارى يقولون نحن اولى بابراهيم والعرب يقول نحن اتبعوا ابراهيم فقال الله له, له ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم وعلى هذا فما خالف هدى الرسول فقد خالف هدي ابراهيم فيكون في ذلك إقامة الحج على من قال إنه أولى بإبراهيم من محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله عز وجل مصفلحاً بذلك في آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم من للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمن والذين اتبعوه متى في زمن الرسالة أما بعد بيهتة الرسول عليه الصلاة والسلام فأولى الناس ابراهيم محمد صلى الله عليه وسلم نعم يقول يقول المؤلف ثم ابراهيم ثم ثم ابراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى كما المؤلف. المؤلف ذكر الثلاثه الاولى بثما الدال على ايش على الترتيب وذكر الرابع والخامس بالواو لانه لم يكن هناك دليل واضح على ان عيسى افضل من نوح او نوح افضل من عيسى ما في دليل واض فمن الرجم من قدم نوحا لانه لبث بقومه 1000 سنه يدعوهم الى الله عز وجل وقال كلما دعوته لم يطاهر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم ايش واستشفع ثيابهم واصروا واستكبر استكبار وتوعذوه وقالوا لأن, لان لم تنتهي ينوح لتكوننا من المرسومين عادوه اذاءا عظيما وكانوا يمرون به وهو صاعد السفينه بامر الله فيسخرون منه هذا يتوعدنا بان سنغرق ونجو بسفينته فيسخرون منه ولكن الله قال له ان تسخروا منا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتي على ابن صيده والله اعلم نعم إيش؟ لا, لكم ايش لكم ساقط من النسخ نحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد و اله واصحابه اجمعين سبق اننا نؤمن بالرسل ارسلهم الله تعالى مبشرين ومنذرين ويقومون قيمن الحجه على الناس ونؤمن بان اولهم نوح واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بانهم يختلفون في الفضل فبعضهم أفضل من بعض لقوله تعالى تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض ونؤمن بأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح وأن هؤلاء هم أولو العزم الذين قال الله في حق لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ثم قال المؤمنين ونعتقد ان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم حاويه لفضائل اشراق هؤلاء القصد المقصوصين بالفضل حاويه يعني جامع شريعه النبي صلى الله عليه وسلم جامعه لجميع الفضائل التي اجتمعت عليها الرسالات السابقه دليل ذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء الأربعة مع نبينا هم أولي العزل ما هو القاعدة القعيدة الأصيلة في هذا قال أن أقيم الدين هذه واحدة وهذا فيما بين العبد وبين رب وهي إصلاح للفرد ولا تتفرق فيه هذا فيما بين العبد وبين إخواره وهو اصلاح المجتمع فالدين اجتمل على هذا كله على اصلاح ما بين الفرد وبين ربه وعلى اصلاح ما بينه وبين العباد ان اقيم الدين واقامه الدين ان تعبد الله تعالى مخلصا له الدين على شريعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقامه الدين ولا تتفرقوا فيه يعني لا تكونوا فرقا كل فرقه تضلل الأخرى وتبدعها وتنكر عليها ولهذا نرى أن التحزق وقوع فيما نهى الله عنه من التفرق وأنه لا يجد لأمة الإسلامية أن تتخذ أحزاباً وأن هذه الأحزاب تعني قتل الإسلام لأن الله قال لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين لكن لو كان هناك احزاب كافره ملشده سواء كانت تسمى بالاسلام او لا فهنا لا بد ان نقيم حزبا يضاد من باب من باب معالجه معالجه الشيء بضده اما اذا لم يكن احزاب فانه لا يجوز ان نتحزب فنقول مثل هذا اخواني وهذا تبليغي وهذا اسلاحي وهذا سلفي وهذا اثري وهذا ما... الى اقل ما يوجد في الساحه الان فان هذا لا شك خلاف من جهه الشريعه لماذا لا تتفق هذه, هذه الامه على كلمه سواء ان لا نعبد الا الله وان لا نشرك به شيئا اما ان نتخذ مناهج كل امه لها منهج كل فئه لها منهج فهذا يعني شماته الاعداء و تفرق القهوة صلى الله عليه قال ونؤمن بان جميع رسل البشر يعني لا ملائكه مخلوقون يعني لا أرذال ولولا ولولا رحمه الله بنا لما أسروا لما قالوا لالا انزل اليه ملك ماذا قالوا هل قال ولو جاءنا هو ملكا لجعلناه رجلا يعالج المشكله لانه لا يمكن ان يرسل ملك الى بشر لو كان الذين في الذين في الارض ملائكه لكان الامر كما قال الله تعالى قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين ايش نزلنا عليهم من السماء ملائكه الرسل لكن الذين يمشون في الارض مطمئنين هم البشر فالحكمه والرحمه تقضي الا يوصل اليهم الا بشر اذن فالملائكه فالانبياء بشر لا ايش لا ملائكه ولا يليق بالحكمه والرحمه الالهيه ان ينزل الى هؤلاء البشر من احد من الملائكه طيب مربوبون نعم مخلوقون يعني وليسوا خالقين بل هم مربوبون لهم رب نعم ليس لهم من خصائص الربوبيه شيء مصائر الوجوديه التي لرب لرب العالمين لا يملكها الانبياء ولا غير الانبياء انما هي لله حتى ان رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء ما شاء الله وشئت انكر عليه قال له اجعله لله المدد بل ما شاء الله وحده فانكر عليه ما شاء الله وشئت وارشده الى العباره السليمه وهي ما شاء الله وحده قال الله تعالى عني وهو اوله ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك لا اقول لكم يعني من قول لا اقول لكم عندي خزائن الله اي خزائن الرزق ورحمته ما هي عندي عند الله وحده هو الذي يرزق ولا اعلم الغيب وانما علم الغيب عند الله قال الله تعالى فاعلم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتا من رسول ونعم ولا اقول اني ملك لم يقل ولست بملك بملك يعني هذا معلوم كلهم يعرفون ان نوحا بشر ليس ملك لكن يقول لا اقول يعني لا ادعي اني ملك طيب وقال عن محمد وهو آخرهم وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائم الله وهذه الجملة هي الجملة التي قالها نوح ولا أعلم الغيب كذلك ولا أقول لكم إني ملعب نفس الشيء أمره الله أن يقول هذا هل قال هذا اشرون نعم نعم لا شك الرسول عليه الصلاه والسلام اعبد الناس لله واطيعهم له فلم قلت انه قال هذا اذا اتفقت كلمه نبينا عليه الصلاه والسلام اولهم واخرهم على هذه الجمل انهم لا يعلمون الغيب وليس عندهم خزائن الله وليسوا من الملائكه وقالت وان يقول يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله لا املك بنفسي يعني ما لا املك انا نفعا نفسي ولا اضراها الا ما شاء الله والا هنا الظاهر انها استثناء منقطع يعني لكن ما شاء الله ان يقع من نفع او ضر فيا ويسمعنا لا املك الا ما شاء الله ان املك لا الظاهر انها منقطع واجرنا كن متصلا لكن المعنى المقصود ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يملك لنفسه نفع ولا ضر فماذا ا فما رايكم لو قيل انه لا يملك لنفسه ولكن يملك لغيره هه كل هذا ا من لا يملك انفع أن نفسه ولا ضرها فعاد منفع غيره وضرره من باب اولى لا. لا شك اصبع ما في السر قلنا نعم قل لا اني كل نفس نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله مشاء الله مشاء الله والله اشاء كيف امره ان يقول لا انا ما ما اخذنا بعض الايه مثل قوله وهو اخرهم ان يقول ولا اقول لكم ان احداث الله ما في شيء وامره ان يقول قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ضرا في اجداني ولا رشدا في عقولكم وتصرفكم لا انكرهات قل اني لا يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متاولا لا يجيرني اي لا يمنعني من الله لو اراد بي سوءا لا احد يمنعني من الضرر ولن اجد من دونهم ملتحدا يعني لن اجد من دونهم ملجا وملذا لو ارادني مسو فانا لا امتلك ان ندافع ولا ان امتنع باحد هذا يقوله الرسول لمن للامه كلها والعجب ان قوم من الناس ادعوا محبه الرسول عليه الصلاه والسلام وكذبوه ضمنا في قول لا أملكم لكم ضر ولا رشدا فصاروا يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام يدعون الرسول لأن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر ويقولون هذا من تعظيم هذا من محبة وإذا نوه عن ذلك قالوا للناه أنت تبغذ الرسول أنت متنقص للرسول وما أشك ذلك اي الفريقين احق بالصواب انما اما الامل المسدس فهو اعد من يكون للرسول عليه الصلاه والسلام لانه كذب ووقع في منه عنه حيث قال لا تالو في ولكنه ابى الا ان يعلو بالرسول عليه الصلاه والسلام فهمنا الان فما وظيفه الرسل اذا انتهت عنهم هذه الاستهزاء انما عليك البلاغ فقط والله بصير بالعباد قل انما انا رسول مثلكم يوحى الي ان ما الهكم الا واحد فواضفتهم البلاغ ان يبلغ ما انزل اليهم اما ان ينفعوا الناس او يضرهم فلا لكن ياتي انسان مشبل العامه يقول الرسول نفعني دلني على الخير وبين لي الخير وحذرني من الشر وبيّن لي طرق الشر فنفع عنه ما الجواب؟ نقول هذا للرسول ولغيره حتى العلماء يفعلون مثل ذلك لكن هل يملك الرسول أن يوفقك أن تهتدي؟ لا يملك وهذا هو بيت القصيد أن الرسول ما يملك أما أن يبلغ البسالة يملك هذا كغير حتى العلماء يملكون ذلك الشيء افن يملك ان يهديك ويرتقك كلا ما استطاع ان يهدي عمه الذي دافع عنه واستمات في المدافعه عنه ما ما ملك ان ينفعه وهو عنده موته في اضيق ما يكون قل لا اله الا الله كلمه لو حاجلك بها عند الله فعجز الرسول عن ذلك عجز اخر ما قال ابن ابي طالب إنه على ملة عبد النب Lilith قال ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة نعم نؤمن بهذا أنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة ولا شك أن الله منى عليهم بالرسالة أعظم منها وأن الرسالة من أكبر النعم بل هي أكبر النعم بعد الهدائة الإسلامية وحين عيد ان نقول من ورث الانبياء في علمهم ودعوتهم ودعوتهم الى الله واستقامه حاله فقد اكرمه الله كل مساله يمن الله عليك بعلمها فهي اكرام من الله لك لانك زدت على الجهد زدت عليه مرتبه فيجب على طالب العلم ان يشعر بان الله تعالى اكرمه بما من عليه من طلب العلم كما اكرمه الرصد برساله طيب اكرمه الله تعالى بالرساله ووصفهم بالعبوديه في اعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليه استمع فقال في اوله نوح ذريته من حمل مع من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا فهو وصفه الله بالعبوديه في مقام الثناء انه كان عبدا شكورا وقال تعالى في اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبوديه في اعلى المقامات وهي مقام الرساله وقال في نصر اخرين واذكر عبادنا ابراهيم ويسحق ويعقوب اولي الايدي والابصار أولي الأيدي أي القوة في دين الله طيب اذكر عبادنا إبراهيم إبراهيم هو الثاني من البشر من فضيلة هو إسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصال هؤلاء أيضا من الرسل وصفوا بالعبودية واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة انه اواد ووهبنا لداود وسليمانه نعمه العبد انه اواد وقال في عيسى ابن مريم انه الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل واضح يا جماعه اذا العبوديه وصف للرسل عليهم الصلاه والسلام وهو من مناقبهم وفضائلهم يقول العاشق لمعشوقته لا تدعني الا بيا عبده فانه اشرف اسماء نعوذ بالله يقول ذا اردت ان تدعوني باحب الاسماء الي واشرف الاسماء الي فقل يا عبد فلان لانه يحبها حبا شديدا فهو فقلبه معبد بها وقال الشاعر ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبي نعم مش بس كلام ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي اي بقدمي اطأ الثريا فاكون فوقها او تحتها توقع دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لنبي اي يا عبادي اباد الشرع والعباد القدر الشر نعم قال ونؤمن بان الله تعالى ختم الرسالات برساله محمد صلى الله عليه وسلم وارسله الى جميع الناس لقوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اشعار قوله يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا والذين قالوا انه رسول الى العرب فقط هل امنوا برسالته للعرب لا لم يؤمنوا بها لأننا نقول لهم إن كنتم آمنتم بأنه رسول إلى العرب لازمكم أن تؤمنوا بأنه رسول إلى العالمين رسول إلى العالمين لأنه قال هو الذي بعث كل مرين رسول وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا فلماذا تصدقونه في شيء وتكذبونه في شيء ومعلوم ان من امن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل طيب ولكن اين الدليل على ان الله ختم به الرسالات قوله تعالى ما كان محمد ابا احد من رسالكم ولا كرس ابا احد من رجالكم ولا كرس رسول الله وخاف النبي وهذه حقيقه ما سقط السهو الا لكان ينبغي ان تذكر لانه قيل الحكم ما هو الحكم خاتم الرسالات برساله محمد فكان ايه من غني التبري لكن ادري كما سمعتم الان ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكونه خاتم النبيين يفهم من عموم الرساله يعني لكنه باللازم وكون الشيء يذكر في المطابقه اولى من كونه يذكر بالناس والا لا شك ان يكون محمد رسول الناس ليوم القيامه لازم ان يكون خاتمه والا لكان رسولا الى الخاتم مثلا وقالت ونؤمن بان شريعته هي دين الاسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وان الله لا يقبل من احد دينا سواه بقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وهذه الايه حصلت لان لتعريف ركنيه اينك فنان الدين والاسلام كلاهما معرف واذا كان ركن الجمله معرفه صار قائمه على الحصن فالدين عند الله والاسلام وقال اليوم اتممت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اتممت لكم دينكم اي جعلته كاملا وليس معنا انني ختمت لانه قد جاءت ايات قد نزلت ايات بعد هذه الايه وقال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين يا من يبتغي ان يطلب غير الاسلام دينا يدين الله به فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ما الذي يشهد لهذه الايه من من احاديث قول الرسول عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ونرى ان من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوادن الاسلام من دين اليهوديه او النصرانيه او غيرهما فهو كافر لماذا بانه مكذب لله ان يقول ومن يعبد غير اسلامينا فلا يقبل منه اذا هو كافر لتكذيبه ثم ان كان اصله مسلما يستتاب فان تاب والا قتل مرتدا لانه مكذب للقران انا عندي هذه معلقه ما دي عندكم مكتوبه مكتبه ثم معلق ثم إن كان أصله مسلماً يستتاب أي أكتبوها ثم إن كان أصله مسلماً يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً لأنه مكذب للطران طيب وإن كان أصله كافراً ودعى أن دينهم أقول عند الله فهل يستتاب ويقتل لا يعامل معاملة فار يدعى الى الاسلام فان ابى الزم بالجزيه فان ابى قتله والله موفقه نعم نرى ان الذي يدعو الى وحدة الاديان بمعنى ان يقول ان كل الدين الاديان مقبوله نرى انه داع الى الكفر وانه لا توجد اديان واين الدين هل هناك دين في الارض سوى الاسلام اساله الان اسالكم انت هل هناك دين على الارض سوى الاسلام كل على فهم خاطئ ولا يعتبر دين فمن دعا إلى توحيده بمعنى إقراره بمعنى إقراره وأنها مقولة عند الله فهو لا شك مرتد عن الإسلام وداعي إلى كل أما من دعا إلى التوحيد الأديان بمعنى أن نجعل كل إنسان على دينه ننظر إن كان مرادم إبطال الجهار ومسحه من قائمة الإسلام فهذا مرتد وان كان قصده ان الامه الاسلاميه اليوم لا تستطيع ان ان تحافظ نفسها فضلا عن ان تحاول اصلاح غيرها هذا صحيح ولا بد من ذلك يعني لا بد من اقامه المعاهده لاننا عاجزون في الوقت نحن عاجزون اتم العز يا اخوان ولا يغرنكم التطبير والتهويق الان نتودد الى اليهود بايش بسلك تودد الىه بالصوف بينما كان الناس الذين يدعون من من خيالهم او من اجل مصلحه انفسهم يقولون اننا سنلقي اسرائيل بايش بالبحر على اخوان انتصار ما اترك هذه الادعاءات المهوله يقولون سنلقي نلقي إسرائيل من بحر وستغني غدا أم كلثوم في وسطة الأبيب شكرا لله على أبا فتح اللهم عافظ لكن غنت أم كلثوم على رفاته فالمهن يا أخواننا أن, أن الذين يدعون يتوحيد عن ذيها إن أرادوا أن تكون دينا مقبولا عند الله فهذه رجة لانه تكثير للقران وان ارادوا ان ان ان بالتوحيد ان نجعل ان نجعل كل انسان على دينه ونسكت فهذا ايضا ابطال لجهاد في سبيل الله وان اراد بذلك المصالحه والمهاجنه ما جملنا عاجزين فهذا حق والان يجب ان ننظر للواقع والرسول عليه الصلاه والسلام أحكم الخلق <تصفيق> نظر إلى الواقع في صنف الحديم والتزم بما يظنه بعض الثائرين عندنا الهزامية حيث إيش حيث توافق على الشروط القاسية التي عجز أن نصب عليها من ينظر إلى الأمر قبادية أمر مثل من مثل عمر بن خطاب رضي الله عنه عجز أن نصب لان هناك را الى الاند من بادي من باديه لا من العنق فجاء يقول الرسول كيف نؤط الدنيا تفيدنا وكيف نفعل وكيف نفعل لكن اجابه الرسول عليه الصلاه والسلام بجواب مقنع قال اني رسول الله يعني ولن احيد عن توجيه الله عز وجل ولست عاصيه عاصيه وهو ناصح ثلاث جمل تسكت كل انسا رسول الله ولست عاصي وهو ناس الناس لا بده يكون له فذهب عمر الى ابي بكر يقول له مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام فرد عليه مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام تماما وبه نعرف ان ابي بكر اقوى جشعا واشد تثبيتا من من عمر وغير من باب اولى لأنه صبر في مواطن الشدة أكثر من صبر عمر هذا موطن والموطن الثاني عنده موت الرسول عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه لما قيل إن الرسول نهات وأعلي الموته أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية